شبكة مزامير آل داون تقدم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 َّذينَ الصرَفُ علىلَأَ فُسم لا تَقَطُ مِ الرحمةِ النَّينَ الصرَفُ علىلَ أَفُوسِهِمْ لا تَقنَطُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ وَاسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تَنفَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ من رَبِّكُمْ مِنْ قَبِلِأَ يأتهَكُمُر الْ العذابُ بَوتَتَ وَأَتُم ل تَشعرُون أَ تَقُلَ نَفْ يا حَصةَ ياَا حَصَةَ عَلَ مَا فَرقُّ فِي جَ بِل وَإِن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 تَنَالُوا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ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 أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجاء بنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وَأَنفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَذُومًا مَّرُومًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ وَقَال لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين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 فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الحمد لله الذي صدقنا وعدا وأورفنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء